والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودٌ نَارٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالنَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل اننبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات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 إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون, ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فمشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم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 وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن يحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صطف آدم ونوح وآل إبراهيم وآل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 سوى الله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى وانني سميتها مريم وانني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها لباتا حسنا وكفلها زكريا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 قال رب جعل لي آية قال ايتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين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 أَنِّي أَخْلُقُ لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بِإِذْنِ الله وَأُبْرِئُ الأكمه وَالْأَبْرَصَ وأحيي الموتى بِإِذْنِ الله وَأُنَبِّئُكُم بما تَأْكُلُونَ وما تدخرون في بيوتكم إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكم إِن كنتم مؤمنين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 فمن حأدك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقلت تعالوا فقلت تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأمفسنا وأم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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سواء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا شَهَدُوا بِأَنَّا مسلمون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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا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 وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو نحاجوكم, أو نحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم, ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قارا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 أن ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله رثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة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 وشهدوا أن الرسول حق جاءه البينات والله لا يهذ القوى الظالمين ولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة أن عليهم لعنة الله والملائكة والملائكة الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم والا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 قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا تبغونها عوجا وانتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلأ عليكم آيات الله وفيكم رسول وَمَن يَعْتَصِب بِاللَّهِ فَقَد هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فالنف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ فَرَتٍ مِنَ الْنَّارِ فَأُوْقَدَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَمَ تُدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُلْكَرِ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَادُّوا مَا عَنِهْتُمْ قَدْ بَلَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ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 منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إِذْ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 يا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكان من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفه قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا اخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزوا لو كانوا عندنا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير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 لقد منَّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسلا من أنفسهم يَتَلُو عليهم آياته ويُزَكِّيهم وَيُعَلِّمُهُم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُبُنَهُ فَلَبَزُوهُ فَلَبَزُوهُ وَرَأَيْظُهُ رِهْمٌ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون